بسم الله والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الثاقب إل كل نفس لما عليها حافظ فالينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن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 فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدوا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا